يلا شاد ما يدينش وشارد هادوك دنيغ داك السيسو فغوال سقط غادي قدام مرت فريميد غير ما يدين جوكو ستاك ساي موسيقى كاشي موسيقى واحد ما راهش عارف ندير واحد في الكاتج جبص اوكي اخويا الزعقاو يا دو ماتي الزناقه سقط غادي قدام السفورتي ديال عام 86 باقي كيستخدم مختج 86 يا حسرتنا على العيبات نسى يا <سؤال> سيدي روحك سيدي التنخو في نصها خصي وبات سناني وحران بن عباس اينص ما تروح حزمان بالسيغه ما واصفه اضا درو حق اضا مشى غير كازين مدات مدغماس وي باوينتي برشن انتفوت دائما صيافر لا دون قصد واكي كنزين كيزر الا الا كنو سنبقى من تسين تشكرن اي اصي ضرب يورنس نادحين اجي في فيغا توجدي فون جرو قدسن فوكسن نو شس ناني سوق عاد ديسو نبدا وانا وجهي من بيتنا وين غادا السوق قاد الخدمه انا ريغارد هاف انا في كوشي يظهر انا Ya a zo we danto غin yqimen خو ve zo Pire gahaha yaغre wiذni ze te tese kosen biphezni من Yaxo ma vexidish ivasidin y moats and masrhabado tak vadumbu dagakar and marki ra silvas nam i hilo ma rayakamab